وحيثما كنتم فواللهجكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم مني عمت عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا في كم رت لم منكم يثنوا عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم, ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكوني أذكركم واجكوني ولا تكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين